وَأَلَمَّا لَمَن ذِينا أُوتِ الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُثْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ قُلْ لَمَن ذِينا أُوتِ الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُثْبِتَ لَهُمْ وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم